بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم المجموعة الثانية من شرح كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم الحق الحمد لله حمد كثيرا طيب ومباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم السلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله ورضي الله عن صحابتي والتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وباب جارة العادة أن نقرأ من خلال علوم الحكم وما يحتاج إلى شرح استوقف فيه القارئ ثم يشرح نحن الآن سنبدأ في الحديث العاشر الذي وقفنا عليه في جامع العلوم والحكم والحديث السابق السبق شرفها وأخرجت الآن من قبل دار الرائع زام الله خير بأكثر أو بخمسة عشر شريطا كذلك ناصر وكذلك إجابة على بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي فإن الدروس الماضية كلها في الكتب كثيرة في العقيدة والله الحمد أنهيناها خلال فترة السابقة لعدة كتب كلها موجودة لدى دار الرأي ومن آخرها شرح العقيدة التدمرية في كم شريط؟ في 12 شريط في دار الرأي دار الرأي هي الدار الرأي لهذا الدرس وهي دار مباركة نشكر لها جهودها ونشكر لها أيضا متابعتها فإنها حاضرة الدرس ربما أكثر من حضوري انا وأشهد لهم بذلك لأني أحيانا قد أعتذر عن الدرس وهم يأتون طيبستان بالله أبو بالله أبو عمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه الترمذي وقال حسن غريب وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب مظيف يحب النظافة جواد يحب الجود خرجه الترمذي وفي إسناده المقاد والطيب هنا معناه الطاهر عسنت في هذا المقام يحسن الوقوف عند وصف الله عز وجل بالطيب اولا الطيب هنا يعني الكمال المطلق لله سبحانه لأن كل أوصاف لله عز وجل تعني الكمال المطلق وتعني شمول المعنى الذي جاءت من أجله الكلمة وزيادة أيضا ولذلك درج كثير من علماء السلف على تفسير الفاضي الشرع ببعض لوازمها وبعض معانيها إدراكا منهم على أن الناس في ذلك الوقت يفقهون اللغة ويعرفون ما يستنزمه الشرخ من معاني أخرى فمثلا هنا الشارح رحمه الله شرح الطيب بمعنى الطاهر هذا في الحقيقة معنى من معاني الطيب في اللغة وليس كل معاني الطيب بل هذا المعنى المباشر في هذا المقام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو بخصوص المعنى الذي يستنزمه السياق فالسياق هنا جاء بمعنى معرض ذكر اختيار الطيب من النفقات والرزق والأكل الحلال وما يتناوله المسلم في حياته مما يستمتع به ممتاع الدنيا فعليه أن يحرص على الطيب والطيب هو الحلال الذي أحله الله ليس الطيب هو طيب المذاق والرائحة وما تشتهيه النفس فقط فإن النفس مياله إلى أن تشتهي أحيانا ما هو محرم فليس العبرة بالطيب ما تستطيبه النفوس بل الطيب هو ما أحله الله عز وجل من المباحات والطيب هو كل شيء ما لم يأتي تحريمه والنهي عنه كل ما في الدنيا من المتاع الأكل والشرب وجميع الشهوات المباحة كله طيب إلا ما جاء تحريمه فمن هنا جاء ذكر وصف الله عز وجل بالطيب مقابل الطيب من المباحات التي يتناولها الناس فمن هنا أقرب المعاني هنا هو بمعنى الطاهر لكن ومع ذلك فإن صفات الله عز وجل تعني الكمال المطلق وتعني أن نفسر جميع الصفات بجميع لوازمها التي تعني الكمال كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة كل معنى يدل عليه بمعاني الكمال كل معنى يدل عليه اللفظ بمعاني الكمال يجب ان يثبت لله فمن هنا الطيب هنا ان الله طيب هنا تعني الكمال المطلق لله عز وجل في ذاته فهو طيب في ذاته سبحانه وطيب في اسمائه وطيب في صفاته وهو طيب في افعاله وهو طيب على جميع الاحوال الكمال المطلق وحصر المعنى بالطاهر هذا في هذا السياق وليس معنى ذلك انه حصر وصف الله بالطيب بهذه اللفظة كما قلت أعيد من عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ ببعض لوازمة لأن الناس في القرون الفاضلة كانوا يفقهون العربية ويعرفون أن اللازم الآخر يثبت أما الآن وقد ضعفة العربية فنحتاج إلى أن نبين المعنى الواسع الذي يريده السلف وهذا يجرنا إلى فائدة أرجو أن تكون قاعدة فيما يشرح من صفات الله عز وجل فيما بعد هو السلف كثيرا ما يفسرون صفات الله وأفعاله ببعض لوازمها فيظن بعض القراء أن هذا التفسير هو المعنى وأن لا يعدوه بمعنى أنهم كأنه يظن أن السلف لا يفسرون الصفة بالمعاني الأخرى واللوازم الأخرى وهذا خطأ بل إنهم أحيانا يفسرون الصفة بلازمها فيظن السامع أو القارئ أنهم يؤولون وهذا خطأ أيضا فإنهم لا يؤولون الصفات إنما يذكرون بعض لوازمها بحسب حال السائل أو حال المستمعين أو حال السياق الذي يأتي به النص لأن نصوص الشرع حتى في أسماء الله وصفاته وأفعاله تأتي في سياقات متعددة كما يأتي في كلامه عن استواء واليد والوجه ونحو ذلك نعم والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائس والعيوب كلها وهذا كما في قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث هذا كله وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا وصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وإن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطير وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبتا وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل قبل أن نتجاوز هذا المقطع أحب أن نلخص المعاني الطيب هنا التي أشار إليه المؤلف لأن فيها تداخل المعنى الأول الطيب من الصدقات وهذا جزء من المعنى الكلبي فأنه هنا قصد هذا المعنى الخاص في مقام السياق لأن الحديث عن الصدقات فإكأنه هنا أراد الطيب من الصدقات وهناك قول آخر ذكره الشارح في قول وقد قيل وقد قيل أن المقصود بالطيب الطيب من الأعمال والأقوال وهذا من السابق والمعنى الثالث الطيب الذي هو ضد الخبيث وهذا يدخل فيما بعده وهو المعنى الخامس المعنى الرابع أن الطيب المبارك وهذا تفسير تفسير جزئي الطيب بمعنى المبارك في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة يعني مباركة وهذا أيضا تفسير لأعمال المعنى أو للفظ ببعض معاني المعنى الشامل وهو التفسير الخامس قوله وقد قيل وهذا هو الراجح إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا وهذا يشمل جميع الأحوال فالطيب الطيب من كل شيء في كل شيء في كل حال من الماديات ومعنويات الطيب من الأعمال يشمل أعمال القلب فالإيمان والتقوى والإنابة والإنابة محبة الله عز وجل وراجائه وخوفه وما يستلزم ذلك المعاني القلبية هذه أعظم الطيبات ثم الأعمال أعمال الجوارح ففرائض الدين وسننه وفواجباته وعمل الخير والإحسان للخلق وحسن الخلق هذه أيضا طيبات من الأعمال والطيبات من الأقوال كذلك تشمل كل ما يعبر عنه من القول الحق أول ذلك تعظيم الله وإجلاله بذكر أسماءه وصفاته وآله على اللسان ثم ذكره سبحانه وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأقوال الحسنة كلها طيب إذن هذا المعنى هو المعنى الشامل ويدل عليه الحديث دلالة العامة لأن الحديث له دلالة خاصة وهو الصدقة بالطيبات ودلالة عامة وهي الطيب من كل شيء من الأحوال المعنوية هو الحسينة وهذا هو المعنى المراد في عموم الله نعم لا يوصف لأنه طيب لكن ما مسألة الاسم هي التي عليها خلاف اللي قال من اسماء الله الطيب هذا في حقيقة يعني احتاج إلى تفصيل لكن أما وصفه بطيب فنعم إن صفات الله أنه طيب نعم ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه وأن يكون من حلال فبذلك يزفو عمله طبعا هذا ورد في حديث حسن كثير ما يلد على ألسنة أهل العلم حديث حسن ولبأ اسم الأخذ بالحسن في مثل هذه المقامات وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة داووا مرضاكم بالصدقة نعم وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزفو إلا بأكل الحلال وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنه قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاصم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقرف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وإيما عبد نبت لحمه من سحك فالنار أولى به تلاحظون في هذا الحديث وبعده عدة حديث أنه نضعيفة وهذا كثير في بعض المقامات لأنه عند أهل السنة عند السلف الصالح يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في مقام الزهديات والوعب والأخلاق والفضائل لا على أنه حديث مجزوم به لكن لأنه من باب الحكمة الصائبة يعني إذا لم يكن حديث فهو حكمة صائبة ولذلك الحديث الضعيف إذا ما عارض أصلا من أصول العقيدة أو قطع من قطعيات الأحكام وما عارض قاعدة من قواعد الشرع فإنه يؤخذ به في مقامات الفضائل والزهديات لا في مقام الحلال والحرام والعقيدة ولذلك لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة في القطعيات على الإطلاق إنما قد بها من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد أعني إذا أتوا بأمر قطعي له دليل قطعي قرروا بدليله ثم قد يأتون بأدلة ضعيفة من باب حشد الأدلة للحق او للخطأ والصلاة أو للحق والباطل وعلى هذا فإن الاستدلال في هذا الموضع لهذه الأحاديث الضعيفة استدلال على أمر يقتضي الورع والزهد والفضائل والأخلاقيات ولم يعارض أصلا من أصول الشرع ولا قطع من قطعيات الشريعة فهذا إذن يجوز على أنه من باب إن لم يكن حديث فهو من باب الحكم الصلاة لا هو سيئة إن شاء الله الحديث عن هذا فيما بعد لكن من باب الإلماحة السريعة على مسأة إجابة الدعوة أو عدمها في المكسب أولا حديث ضعيف لا يبنى عليه يعني حكم قطع الأمر الثاني أنه يعني على الغالب على والأمر الثالث أنه من باب اللوازم المعروفة أن الإنسان إذا خبث مطعمه صار في قلبه شيء من الضعف والإنسان إذا ضعف قلبه ضعف يقينه باستجابة الدعاء ثم فرق بين الدعاء في الأمور العادية هو بين دعاء الضرورة دعاء الضرورة يستجاب غالبا حتى لغير المسلم وللكافر دعاء الاضطرار أما الدعاء غير الاضطرار فإنه لابد أن تتوفر أسبابه ومن ضمنها أن يتحر المسلم الأكل الحلال لأنه لو أكل حراما ران ذلك على قلب فضعف إيمانه وضعف قلبه فمن هنا لا يكون توجهه قوي إلى الله لأن القلب كلما صفى قوي يتوجهه إلى ربه وكلما ضعف ضعف توجهه فمن هنا فضعف أسباب إجابة الدعاء والله أعلم وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال من اشترى توبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم الحرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه ثم أدخل أسبوعيه في أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعتهم من الله صلى الله عليه وسلم ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 ناداه مناد من السماء لا لبديك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبروح ويروى من حديث عمر رضي الله عنه نحوه بإسناد ضعيف أيضا وروا أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام أحسن تنقف عند هذا نبدأ بالمادة الأولى من هذا الدرس وهي جامع علوم الحكم قد أخذنا جزءا من الحديث العاشر وصلنا إلى قوله قد اختلف العلماء في حج من حج بمال الحرام. قبل أن نبدأ القراءة حدنا نبدأ إلى أن الكلام على حديث أو مسألة الحرام إذا دا داخل كسب الإنسان هل يمنع من قبول عباداته أو هل يمنع أيضا من صحة العبادات وما يتفرع عن هذين الآتين المسلتين من مسائل أخرى تنسحب على الأمور الأخرى حتى في غير العبادات في الشرح هنا ستجدون قواعد مهمة مضمنة ليست وابارزة نحاول أن ننوه عنها إن شاء الله الآن بعد قراءة أثناء الشرح نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فضل الصلاة والحج بذلك؟ طبعا هذه هذه ترجع إلى أصل يعني اختلفها أهل العلم فيه وهو أن المال الحرام إذا, إذا وظف في أداء عبادة من العبادات أو إذا لابس المسلم أثناء أداء العبادة هل يمنع من قبولها أو هل يمنع أيضا من الأجر فيها هذا هو محل الخلاف وهو كما قلت على ضربين الضرب الأول مخالطة العبادة بمعنى أن يكون وسيلة للعبادة المال الحرام كما هو في الحج أن يكون الحج من نفقة حرام لأن الحج يحتاج إلى نفقة في الغالب لكن الصورة الثانية لا تدخل في صميم العبادة وهو, ي... وهو أن يصلي الإنسان في ثوب حرام كالثوب الموصوب أو الحريب أو نحو ذلك وفيه عن الإمام أحمد روايتان وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام. لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكه والمباهات به وقد يراد به الحصول الثواب وقد يراد به الحصول الثواب والاجر عليه وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمه فان اننا الان في الصوره كن غير اخرى بعض العلماء قال انه تصح العباده حتى مع وجود الأصل الحرام المال الحرام في مثل هذه العبادات لكن يأثم الإنسان هذا كان يكون أي وجود الإثم هذا اتفاق على أن الإنسان يأثم إذا أنفق مالا حراما على الحج أو صلى بثوب حرام أو أفطر على مال حرام في رمضان أو في الصيام هذا لا شك أنه حرام بإجماع لكن يبقى ما ذلك من أحكام فإذا حج في حرام أو صلى في توب حرام ونحو ذلك هل يكون بذلك سقط عنه الفرض أو لا الراجح أنه يسقط عنه الفرض لأن تبقى مرحلة ثانية هل يؤجر أو لا هذا هو محل الخلاف والغالب والراجح أنه لا يؤجر ثم هل يأثم لا شك أنه آثم ولذلك جاء بالصور هنا يعني ليسرح معنا قول إمام أحمد لأن الإمام أحمد له روايتان في أن هل يسقط عنه الفرض أو لا يسقط إن كلها بأنه لا يسقط عنه الفرض فهذا يعني الأخذ, الأخذ بأشد الأحكام بأنه لا تصح صلاته وهذا قول مرجوح ولا يخرج عليه ولا يخرج على مذهب الإمام أحمد بل الرواية الأخرى أرجح وهو أن يقصد به أي المنع ما يأتي من إحدى ثلاث صور الصورة الأولى هو قد يراد بأنه لا يقبل منه أي لا يرضى عمله والرضا لا يعني عدم القبول قد يكون مقبول لكن غير مرضي عنه كما ورد في يعني وصف صلاته لنسيء صلاته, أو الذي يسيء صلاته بأنها ترد عليه أنها ترمى في وجهه لكن لا يعني ذلك أنه ما سقط عن الفرض سقط عن الفرض لكنه حرم من الأجر وربما يزاد على الخرمان وجود الإثم فالصورة الأولى قد يراد بالقبول الرضا ويراد بعدم القبول عدم الرضا وعدم المدح الفاعل وعدم الثنى عليه بين الملائكة وعدم البهى هذه الصورة الأولى الصورة الثانية قد يراج به حصول الثواب والآجر أي أنه إذا حج بمال الحرام وصلى بثوب الحرام فإنه لا يؤجر وقد يراج به سقوط الفرض به من الذمة فالراجح أنه يسقط به الفرض ومع ذلك فإن الشيخ هنا فأورد أو احتمال أن يكون المقصود بكلام الإمام إحمد في إحدى الروايتين أن من فعل ذلك لا يصف منه الفرض ولا يسقط عنه وهذا كما قلت لكم رأي مرجوح نعم فإن كان المراد هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر ولا من شرب الخمر أربعين يوما والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين أحسنت هنا إذا أحب أن نبه إلى خطأ يقع فيه كثير من طلاب العجل فضلا عن غيره من العوام هو يفهمون من هذه الأحاديث حديث الوعيد في عدم قبول الصلاة يفهمون من ذلك أن الصلاة لا تجزي وأن الإنسان كأنهم كأنه لم يصل على الإطلاق ولذلك تجد أسئلة نجد أسئلة بعض طلاب العلم خاصة نبتدئين. يقول إن الإنسان إذا اعترك فروضا خرج من الملة فهل يعني ذلك أنه حينما لا تقبل له الصلاة أربعين يوما أنه خرج من الملة في هذا الوقت لأنه خلط بين قبول الصلاة وبين إجزاء الصلاة الصلاة مجزية من حيث أن يسقط بها الفرض لكن لا تقبل بمعنى أنه لا يؤجر عليها أو لا تقبل بما أنها لا تحمد منه ولا يرضى الله عن عمله فيها لكن لا يعني أنها لا تجزي ولا يسقط بها الفرض بل سقوط الفرض في مثل هذه الحالات اتفاق بين السلف فلم, فلم يقل أحد من السلف بأن من عمل هذه الأعمال الكبائر كالآبق ومرأة إذا عصت زوجها أو من أتكاهنا أو من شرب الخمر حينما لا تقبل منه صلاة أربعين يوما فلا يعني ذلك عند السلف كلهم لا يعني ذلك عدم بقائه على الإسلام ولا أنه لا تجزئ صلاته عن تسقوط الفرض بل يسقط عن الفرض لكن ليس له أجر وربما يكون عليه وزر وهو الغالب وأيضا لا يرضى عنه ذلك الرضا اللي يكون له به ثواب من الله عز وجل نعم ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن يكونوا من المتقين الذين يتقبلوا منهم وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتق الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له وقال يعني هنا هنا قال يتقل يعني لأن التقوة فسرت بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه أن تجعل بينك وبين ما يسخط الله عز وجل وقاية باتباع الأوام واجتنب النواهي هذه هي الوقاية فالمتقون هم الذين اتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهي لكن أحيانا يفسر معنى المتقين حسب السياق ببعض معانيه المعنى العام أحيانا يأتي على الإطلاق العام وأحيانا يأتي في بعض السياقات أن يفسد بالسياق جزء من معنى المتقين أو جزء من تفسيره فهنا في كلام الإمام محمد قال يتق الأشياء يعني يجعل بينه وبين الممنوع وقاية يجعل بينه وبين الممنوع شرعا وقاية من رقابة الله والخوف من عقابه ومن استشعار عظمة الله عز وجل أمامه إلى أخيره من الروادع والموانع التي تمنع القلب من أن يجرؤ على ما يسخط الله وتمنع الجوارق من أن تفعل ما يسخط الله نعم قال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله خمس خصال بها تمام العمل الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتبع وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتبع وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع نعم هذه الخمس ترجع إلى ثلاث ولمانع أن نفصل فيها لمقتضى الحال لأن وحيانا عندما يريد كثير من السلف البيان على جهة التفصيل يقسمون المسائل الكلية إلى ما يتفرع عنها وترجع كلها إلى أصولها وهذا في أمور كثيرة كما أن أصول الإمام سبتة نجد إن أنه يدخل في أصول الإمام من الأصول والثوابت والمسلمات العشرات بل المئات ولو قيل الألاف لأظن الأمر لا يكون فيه مبالغة من ثوابت الدين كلها أصول لكن هذه الأصول لها جوامع فالسنة حينما يعني يقتضى الأمر زيادة تفصيل أو التحذير أو زيادة البيان أو الردع يفصلون في بعض المسائل فهذه المسائل الثلاث الآل الخامس كلها ترجع إلى ثلاث الإمام الأولى الإمام بمعرفة الله ويدخل فيها معرفة الحق فتكون واحدة خلاص العمل هذه مستقلة العمل على السنة يدخل فيها أكل الحلال لأن مقتضى السنة أكل الحلال فترجع هذه الخمس إلى ثلاث. نعم وقال وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام فمن يقصد بذلك لو طولت أطلت القيام والعبادة وتعبير عن نزوم العبادة قد يكون هذه الصورة اللي أخذناها على آهيرها الصورة غير مشروعة ليس من المشروع أن الإنسان يكون كالسار لليل نهار لكن هذا من باب يعني ضرب المثل ومن باب صيغة المبالغة بأنك لو لزمت العبادة ليلة ونهار بأنماء العبادة المشروعة لم ينفع كذلك حتى تتأكد من قائم دخلك مطعمك ومشربك نعم وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وهذه أيضا قاعدة أخرى عظيمة وهي هل يجوز الصدقة بالمال الحرام وإذا وقعت إذا صارت الصدقة بالمال الحرام هل تجزئ وهل تكون يعني هل تكون صدقة في حق من فعلها الغاصب وهل تكون أيضا صدقة في حق من أخذت منه وهو المغصوب منه المال هذه قواعد عظيمة تحتاج إلى أن نستجليها لأن يتفرع عنها من المسائل ما لا يتناها يتفرع عنها من مسائل ما لا يتناها لأن هذا يكثر وتعم به البلوى ولعله من باب الفائدة نشير إلى بعض الصور ذلك في العصر الحاضر الآن كثير ما يعني يحصل من بعض الناس أنه يتساهل في يوم من الأيام إما في شبابه وإما في بعض الظروف التي تحصل له فأغوي الشيطان فيقتصب مالا بالاختلاس أو السرقة أو الغش أو الرشوة أو أي نوع من أنواع اختلاس الأموال أو اتصاب الأموال الكسب غير الحلال وهو صورا كثيرة المهم ان هذا الذي يحدث من ذلك قد تحدث له رجعة عن ما فعل فيتوب الله عز وجل يندم لكنه يتورط يتورط صور الورطات كثيرة لا تتناهى أيضا منهم من يقول أنا أخذت من أمكنه أشخاص لا تحصى لا أستطيع حصرها الآن أو يقول أني لا أجر وليس من المصلحة أيضا وإن كنت أعرف أصحاب الأموال ومن أخذتها ليس من المصلحة أني أكشف نفسي هذا يؤدي لمصدها أعظم أو يكون من اختلست منها المال قريب أو له حق أو إنسان له اعتبار في ما يشعر أني أن الذي فعلت يحصل على من ذلك من المفاسد ما هو أعظم من ما فيه في السابق إلى آخره من الأمور التي تحدث إثر وجود مثل هذه الأعمال فيما بعد فماذا يصنع بالمال. المال وغالبا يكون في الصور التي لا يوجد أو لا يعرف الغاصق فيها أو المختلص لمنهي أو لا يدري أين ذهب صاحب المال فماذا يصنع هل يتصدق به هل يعطيه بيت المال هل يدفعه لأولي الأمر من أهل الحل والعقد الدولة أو العلماء الذين يعني عندهم تصرف في أموال الناس أو جمعيات الخيرية أو إلى آخرها أسئلة لا تزال محل إلحاح عند كثيرين ممن يحصل منهم مثل هذه الأشياء تحتاج إلى حل على ضوء هذه القواعد التي سيذكرها الشيخ الآن قواعد بيّنة واضحة لكن مع ذلك قد يختلف العلماء في صورها كما سيأتي نعم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه طبعا هذا نعم الحديث فيه إشارة إلى صفة, صفة الرحمن عز وجل وهذا يأتي على طاعدة السلف في تفسير الصفات يعني مهما كنا بأن الحديث يعني قد يكون فيه معنى الظاهر ومعنى غير ظاهر كما قال بعضهم أو أن الحديث جاء في سياق المجازات إلى آخره إلا أنه ومع ذلك فإن الحديث هنا تضمن ثبوت الصفة ولازم الصفة ومن هنا يتميز منهج السلف عن غيرهم في تقرير الصفات الله عز وجل ذكر صفة اليدين وذكر صفة اليمين لله عز وجل وكلثا يدي الرحمن يمين كما جاء في المصوص فهذا لابد أن نجريه على قاعدة السلف وهي أن نثبت الصفة على ما يجيب جلال الله عز وجل ونثبت بالضرورة لازم الصفة الذي من أجله جاء السياق لازم الصفة هنا الذي من أجله جاء السياق وهو أن الله عز وجل يعنى بالصدقة ويقبلها ويربيها ويأجر عليها إلا أخذها الرحمن بيمينه لا شك أن هذا أخذ تشريف وتكريب وعناية وإكرام يترتب عليه الأجر العظيم ومضاعفة الحسنات لصاحب الصدقه من كسب طيب في نفس الوقت لا بد من إثبات الصفة من خلال هذا السياق لأن بابهم يحمل الصفة عن اللازم فيقول المقصود بيمينه هنا كذا وكذا يعني يختلفون في التفسير إلى ما لا نهاية ما, ما يقفون على تفسير واحد فمن هنا لا بد من التنبه إلى منهج السلام وهو أنه إذا جاءت مثل هذه الصفات تمر كما جاءت من جانب وتفسر بقواعد الشرع من جانب آخر تمر كما جاءت بمعنى أنه لما جاء ذكر اليمين هنا على الله عز وجل وقد, وقد رفدته نصوص أخرى ثبت فيها هذه الصفة لله عز وجل تثبت الله على ميلك الجلالة ويثبت اللازم وهو ما يترتب على ذلك من الأجر والثواب والعناية من الله عز وجل بصدقة المتصدق من كسب الحلال نعم هنا يعني من الصعب أن نجريها على هذا النحو نقول مطابقة وتضمن لكن هي جاءت بالمطابقة والتضمن من حيث دلالتها على الصفة الذاتية لله عز وجل وهي اليمين فهي دلالة مطابقة صريحة من حيث دلالتها على اللوازم الأخرى الكرم والأجر والثواب وغير ذلك من اللوازم التي تلزم فيما يتركتها على الصدقة في الطيب يكون هذا من باب آخر أو من لوازم أخرى نعم وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسير ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث وأن الحديث فيما يظهر ضعيف وما أدري سبحان الله كان يعني في متنه ما يدل على الضعف لكن المعاني التي جاء بها صحيح وهذا رجع إلى قاعدة السلف في الاستذلال أن الحديث الضعيف إذا ما عارض نصا وإذا وافق قواعد الشرع ووافق أصول, يعني أصول الحق في الزهد ومكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق في الترغيب والترهيب وغير ذلك فإنه يأخذ به بل حتى في العقيدة يعتبر بالحديث الضعيف في أمر دليله صحيح لا يكون هو الدليل عمدا لكن جرت عادة السلف إنهم إذا, إذا استدلوا على قضية من قضاء الدين القطعية من ثوابت الدين بدليل صحيح وهو الأصل بعد ذلك لا مانعا أن يشيروا إلى الدليل الضعيف ما دام محتمل للحق والصوار نوعا من الاعتباد لا الاعتماد ففي مثل هذا المقام من باب أولى يتعلق بالصدقة ونحوها من باب, من باب أولى أن يجوز أن نستدل بالضعيف ما دام لم يعارض الشرع وهناك أدلة صحيحة تؤيده والله أعلم نعم ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه خرجه ابن حدان في صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة ومن مرسيل القاسب ابن مخيمرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم وروي عن أبي الزرداء ويزيد, ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل, مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة وسئل ابن عباس رضي الله عنه أن من كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين يرحمه ارحم من قد ظلمت واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل من. بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك بذلك أجر بعدم قصده ونيته كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال وجدت لققة أفأتصدق بها؟ قال لا تؤجر أنت ولا صاحبها ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيزه لحظة, لحظة فيه هنا بعض الوقفات أولا عندما سبق من ما أثر عن العباس قال ولكن الطيب يكثر الخبيث هذا كلام مجمل ومشروط ليس على طلاقه لكن معلوم أنه هذا يعني مما هو بدهي عند أهل العين إن الخبيث الطيب يكفر الخبيث بشرط التوبة وإلا فهذا يدفع قد يدفع على, على ظاهره بدون شرق التوبة قد يدفع كثير من الناس بأنه يعمل الخبيث عمدا ثم يتعمد بعده أن يعمل الطيب بعده ويتصدق بالطيب ويقول هذا يكفر هذا لا الأمر يحتاج إلى أن يكون بتوبة وأن أيضا تنطبق شروط التوبة لأن يندم على ما فات ويازم بأن لا يعود على ما مضى وأن يكون تائب مخلصا في توبته صادقا فمن هنا يكفر الخبيث طيب يكفر الخبيث هذه مسألة أسألة الثانية تنبه هنا سيتكلم أنا لن أستعجر لك من باب التنبيه لأن سيأتي الكلام على مسألة مهمة وهو إذا تصدق أو أنفق الغاصب أو الذي كسب كسبا حراما سواء قبل التوبة أو بعد التوبة إذا أنفق هذا المال الذي كسبه فهل يؤجر عليه هذا من ناحية الناحية الأخرى هل يؤجر صاحب المال الأصل أو لا يؤجر صاحب المال الذي وصب منه المال فرضنا ان الغاصب أو آكل الحرام تصدق به بهذا المال فهل يرجع ذلك في الثواب والأجر لصاحب المال الأصل هذا فيه تفصيل وفيه كلام كثير سيتكلم عنه المؤلف ولعل أنبه إلى مسألة من واضحة في الكتاب لتستصحبوها أثناء الكلام وهي أن هذا الكلام أي في صاحب المال الأصل الذي غصب ماله هل يؤجر إذا تصدق الغاصب أو لا يؤجر هذا إذا لم يكن لصاحب المال الأصل نية إذا فقد ماله أما إذا كان له نية فإنما الأمان بالنيات يعني انسان مثلا فوجئ أنه سرق منه أي شيء مما يملكه فأثناء السرقة قال لعله ان وقعت في يد أحد يستحقها فأنا أعتبرها صدقة لله وإن تصدق بها الغاصب أو أنفقها في خير فأنا أعتبرها لله عز وجل وجه الله هذا على قاعدة الشرعية يؤجر لكن أغلب الناس لا يتفطن أصل فإذا كان ما تفطن غافل ولم ينوي أن يكون له أجر فيما أخذ منه لو وقع صدقها أو وفق في سبيل الخير بل حتى لو احتسب الأجر لمن سرق وهذا أثر عن كثير من الصالحين وإمة الدين إنه قد يخذ من شيء فيقول إن كان من أخذه محتاج فهو في حل يطلب الأجر من الله عز وجل فهذا والله أعلم بحسب نيته نعم ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجداً أو غيره مما ينتفع به الناس فالمنقول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه كذلك قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه وابن عمر ساكت فطلب منه أن يتكلم فروى له حديث لا يقبل الله صدقة من غلوه ثم قال له وكنت على البصرة هذا سيستثنيه فيما بعد لكن استثنى او قصد سيوضحه الشيخ فيما بعد لكن في مفقرة بعيدة فمن أجل أن تكون الآن في الأذهان ويقول إذا كان صاحب السلطان الوالي أو نائب او غيره يجمع الأموال فلها عدة صور أولا إذا كان يجمعها من طريق غير مشروع فالانفاق عليها غير مشروع الانفاق منه غير مشروع الأمر الثاني إذا كان يجبيها بطريق المشروع لكنه ينفقها على غير ما خصصته له ينفقها على غير ما خصصته له فهذا غير مشروع أيضا إذا كان أيضا يخذها بطريق المشروع غير مشروع لكنه ينفقها بما لا لم يخوله إمام المسلم بما لم يخوله به ما أعطاه صلاحيات لأن يعمل به ذلك العمل الذي عمل به قد يباهي به الخلق الناس قد إلى آخرة فهذه المونة يندرج تحتها أمور كثيرة لا يستثناءات إنه إذا كان المال الذي أخذ من السلطان أو أخذه السلطان أو أخذ باسم السلطان من قبل الولات بطرق مشروعة كجباية الزكاة على وجه المشروع خراج الأرض التي لها خراج على وجه المشروع ما يتعلق بالأمور التي تأخذ بوجه شرعي من الناس أو من غيرهم فهذه إذا أنفقت أيضا على وجه شرعي على أعمال البر أو على المرافق العامة فهذا لا يدخل فيما يذكره هنا إنما يدخل فيه الصور الأخرى سواء من الجباية غير المشروعة أو الانفاق غير المشروع أو يكون الانفاق على غير ما حدد له من وجوه الشرعية أو من قبل السلطان وقال أسد بن موسى في كتاب الورع حدثنا الفضيل بن عيار عن منصور عن تميم بن سلمة قال قال ابن عامر لعبد الله بن عمر أرأيت هذا العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر فقال ابن عمر أما علمت أن خبيثا لا يففر خبيثا قط يظهر الله أعلم ابن عمر يقصد أنها أخذ شيء منها على غير وجه من المكوس والضرائب غير المشروعة أو الزيادة على الناس في خراج وغير ذلك نعم حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليخ عن ميمون بن مهران قال, قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العفق مثلك مثل رجل سرق إبل, إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله فانظر هل يقبل منه وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاوس ووهيب بن الورد يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوف وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع فإن هذه ينفق عليها من مال الفي اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئا من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها فحينئذ يتوقل انتفاع بما عمل بالمال الحرام بما عمل بالمال الحرام ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم فإن هذا شبيه بالغصوب وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد نعم حسنت هذا الاستدراك هو اللي أردت التنبيه عليه في أول الكلام ويأتي الاستدراك من أوضح منه فيما بعد نعم قال أبو الفرج بن الجوزي رأيت بعض المتقدمين سأل عن من كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق وأن له في إيقاف ما ليملكه نوع سمسرة لأنه لا يعرف أعيان المرسوبين فيرد عليهم قال فقلت وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد بما يجب رده إلى بيت المال وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على من أخذه منه أو ورثته فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة ولم يحظى آخذه بغير الإثم انتهى وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه ويخص به قوما دون قوم فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان ونحو ذلك كان ذلك جائزا ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنا بما أخذه بناء محتاجا إليه في حال يجوز البناء فيه من بيت المال لكنه نسبه إلى نفسه فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه, منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا وهذا كله إذا بني على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه وقال إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا وروي عنه أنه قال لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت مالهم واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفاً على إجازة مالكه فإن أجاز تصرفه فيه جاز وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عفقه وهو خلاف نص أحمد وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاتا فذبحها لمتعته وقرانه يعني في الحج نعم فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازها المالك أجزأت عنه الوجه الثاني طبعا قبل أن ندخل الوجه الثاني الكلام الأهد كله اللي سبق في الوجه الأول الوجه الأول هو أن يتصدق من لديه مال لا يستحقه أو من غيره أن يتصدق عن نفسه, عن نفسه يعني الغاصب يتصدق صدقة ينسبها إلى نفسه الوجه الثاني إذا تصدق عن صاحب المال فهذا سبق الإشارة لي في أول حديث إذن الصورة الأولى هو أن يتصدق الغاصب صدقة ينسبها إلى نفسه أو يعمل بأعمال بر أخرى كبناء المساجد والمدارس وغير المصالح العامة هو يقول هذا من عندي يتصدق به الصورة الأخرى فيما إذا عمل ذلك عن صاحب المال الأصب هذا هو الذي يريد أن يقرره الآن نعم الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب. أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته فهذا جائز عند أكثر العلماء إذن عندنا صورة ثانية صورة مضمنة وصورة ظاهرة الصورة المضمنة هو أنه من لديه مال للغير أي كان هذا نوع المال فإن استطاع, فإن استطاع أن يرده إلى صاحبه أو أصحابه أو إلى ورثتهم أو وكلائهم الشرعيين وجب عليه ذلك باتفاق ولا يجوز لأن يتصرف أي تصرف آخر متى ما تمكن وقدر على إعادة الحق إلى أهله سواء كان صاحب الحق الأول أو الورثة أو الوكلة أو نحو ذلك وجب عليه بلا خلف لكن إذا لم يتمكن إذا لم يستطع هنا يأتي الكلام الذي سيذكره الشيخ نعم فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم قال ابن عبد البر ذهب الزهري ومالك والتوري والأوزاعي والليل إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي طبعا معروف الغال هو الذي يأخذ يعني ثمينا أو مالا أو نحوه من الفيء الذي يحصل للمسلمين بالجهاد من الغناء فما ما أخذ لأن هذا المفروض يقسم عن طريق ولي الأمر وعن طريق قائد الجيش ولي الأمر أو من يخوله فلا يجوز لمسلم من يأخذ شيئا ولو صغيرا يجعله لنفسه ما لم يأتيه من قسمة شرعية نعم روي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنه ما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه قال وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر واللمان وكذلك الغصوب انتهى وروي عن مالك بن دينار قال سألت عطاء بن أبي رباح عمن عم عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه قال يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه قال مالك كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهب لأنه يقصد أن يتصدق به على سبيل التخلص فقط وقال سفيان في من اشترى من قوم شيئا مرصوبا يرده إليهم فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله وكذا قال في من باع شيئا ممن فكرهم عاملته لشبهة ماله قال يتصدق بالثمن وخالفه ابن المبارك وقال يتصدق بالربح خاصة وقال أحمد يتصدق بالربح طبعا هنا يعني إذا وجد الاشتباه وهذا علم كثير من يعني المختصين الآن في الأمور الاقتصادية فيما يتعلق معاملات الحديثة التي داخلها الربا عن غير قصد أو في الأعمال المؤسسية الاقتصادية التي الأصل فيها يعني الحل لكن يدخلها الربا من باب الـ يعني الـ إما تساهل من بعض قائم عليها كما كما يكون في بعض البنوك ومصارف وإما من ما يدخل يعني بلا قصد لكنه قد يمكن تخلص منه وقد لا يمكن وهذا محل الكلام كثير عن المختصين اليوم لكن الكلام على هل يكون الاشتباه موجب لأن يكون كل العمل حرام أو لا طبعا هناك من يفتي بأنه ما دام يمكن حصر المشتبه كالنسبة الربوية من, من مؤسسة عملها حلال كمؤسسات الخدمات والمنافع والمصارف الإسلامية إذا, إذا يمكن تحديد هذا المشتبه وإخراجه من رأس المال أو الربح فإن ذلك يجعل أصل العمل او أصل المال حلال ويكفي في تطهير إخراج هذه النسبة ولو باحتياط أيضا إلى آخر هذه مسألة ما ذكر الشائرة الشبيهة بهذا نعم. وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه على الحال أن نلجع إلى عبارة عن الحقيقة وقفت عندها لا تزال تحتاج إلى تأكد ما أنا ما يعني تمكنت من اني أعرف المقصود هل لقصده هنا قال يتصدق بالثمن أو بالثمن ترجع عندي أنها بالثمن ثمن البيع كان يريد يتخلص بكل ثمن البيع بوجود الاشتباه وبعضهم قال والدليل على هذا قولهم بالربح خاصة ليس بالثمن الأصل ليس بالقيمة الأصل ومع ذلك يعني يحتمل أن يكون لها معنى آخر نعم وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع مما تكره معاملته وهذا كثير جدا تعم به البلوى نعم أنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي يعني يأخذ راس المال نعم وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الأنصاري والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها وإذا كان كذا فالغانب الذي يتولى ذلك هو بيت مال المسلمين بيت مال الدولة لأنه الآن الفرض في كثير من الأحوال لا يستطيع أن يخفض أكثر الممتلكات نعم وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يثلف ويلقيه في البحر ولا يتصدق به وقال لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب والصحيح الصدقة به لأن إثلاف المال وإضاعته منهي عنه وإرصاده أبدا تعريض له للإثلاف واستيلاء الظلمة عليه واستيلاء الظلمة عليه والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالقبيل وإنما هي صدقة عن مالكه يكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا نعم سنت تقف عند هذا لأنه المقطع التالي جديد يقول شخص موظف وكانه يقول يغيب عن الدوام لثق النومة هل إذا لم يخصم أو يخصم إجازة يعتبر حرام؟ طيب يتق الله مستطاع ويجب أنه يحرص على حضور الدوام والدوام لا يتعارض مع ثقل النوم الإنسان الذي يتقل نومه يحتاط من نفسه بأن ينم مبكرا ينم مبكرا الناس لو اختبروا في الدنيا لرسبوا الآن الذين يتباطعون عن العمل وعن صلاة الفجر قبل ذلك وعن أعمال الخير بدعوى النوم أولا لو يعلن لهم جائزة وزع الساعة ثلاثة من الليلة واربعة وخمس وبعد صلاة الفجر مباشرة الله أظنه بيطير النوم حتى عند من يرى أنه ثقيل لكل هذا يتمنى لو حد الدرس الحديث بنص ساعة لكي لا يطول والله أنا أحرص لكن مع ذلك الضبط اعذروني قد لا أستطيع ضبط الأمور بالثقة المتناهية لكن نحرص إن شاء الله مستقبلا أنه يكون الدرس مضبوط بالدقائق طبعا يطمعنا في هذه الليالي طول الليل والله الحم تجعلنا نزيد عن حد المعتاد للدرس لما لا تقدمون شرح وسطية على جامع علوم الحكم حقيقي هناك سبب جربناه هو أنه أصل في الدرس في العقيدة أصل الدرس في العقيدة غالب أو كثير من طلاب الدرس الذين يقصدون العقيدة لا يتأتى لهم أن يحضروا أول الدرس مرتبطون ما بأعمال أو مساجد أو دروس أخرى بين المغرب والعشاء فمن خلال التجربة السابقة كنا نؤخر فقرة العقيدة لأن يحضر ليتواجه المساح الحضور لجميع من قصدهم درس العقيدة لكن إن شاء الله من نخفف فيما بعد بيت الله درس جامع العلوم الحكم ما أنه كما قلت حقيقة جامع العلوم الحكم هو اسم على مسمى كثير منه يتعلق بالعقيدة بالتقعيد والتأصيل هذا يظهر من سأل عن نسلة المال بمناسبة كلامه إذا رجب عنه إذا كان لا يعرف هل ما من حلال أم من حرام ماذا يفعل أو لا يعرف الأصل حل إلا إذا وجد الاشتباه مبرر يعني بمعنى أن الأصل في الأموال والماكلات والمشروبات الأصل فيها الحل إلا ما جاء تحريمه لكن إذا كان الاشتباه ظاهر فالتورع عن المشتبه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 يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة. طبعا غملا يبدأ بالأسباب وينبه إلى إله ليس أنه ليس قصده هنا جميع الأسباب سيأتي كلام عن أسباب أخرى لم يذكرها ذكر هنا أربعة فقط وأسباب جاء الدعاء كثيرة هنا ركز على الأسباب التي تتعلق في الهيئة التي يكون فيها الدعاء هيئة إجراء الدعاء يعني الهيئة مثل التوجه للطبلة أن يكون مثلا على طهارة أن يرفع يديه على هيئة معينة إلى آخره فهركز هنا على هيئة الدعاء خاصة في الأسباب التي تساعد على إجابة الدعاء في الهيئة التي يكون عليها الداعي خاصة فيما يتعلق بيديه فيما يتعلق برفع اليدين ونحوها نعم أحدها إطالة السفر والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده خرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وعنده دعوة الوالد على ولده وروي مثله عن ابن مسعود من قوله ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء إذن نتعلق بدعوة الوالد على ولده هذه الحقيقة النساء التي يحسن التنبيه لها خاصة من قبل طلاب العلم الدعاة والذين يتصدرون توجيه الناس وتعليمهم أداء الأداب هو أنه ينبغي أن ينبه دائما ينبه الوالدان على أنه لا ينبه لهما أن يدعو على الأولاد حتى وإن كان بعضهم يقول أنا ما أدعو من قلب ومع ذلك يجب أن يحذر الدعاء على الولد يدعو بخير بل يحتاج أن يضبط نفسه لأنه أولا لا يجوز شرعا أن يجعل وسيلة التربية أو وسيلة العمل التوجيه للولد بالدعاء عليه هذا ليس منهج شرع ولا يجز خلقا وأيضا قد يبتل الله للإنسان أو الوالدة والوالدة بأنهم إذا دعوا على الولد قد يجاب دعاهم من باب الابتلا والفتنة لأنه تجاوز الشرع فهذا اعتداء في الدعاء كثير من الناس يقولون أدعو لا أقصد يعني إنما الزجر وتنبيه الولد وتغليظ عليه لكن ومع ذلك قد يوافق باب مفتوح فإجاب دعاءه باب الابتلاء في هذا الأمر وهذا وقائعه كثيرا في حياة الناس قديما وحديثا كم من والد أو والدة دعا على ولده لحظة غضب فاستجيب دعاء أراد أن يتراجع ولم يفين وقد سبق القدر ينبغي التنبيه مثل هذه الأمور عند ذكر أداب الدعاء نعم ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه مغنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعة والاغبرار وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعة أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أغسم على الله لا لأبره ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له بن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده فقيل له ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن آخي نعم أولا المدفوع بالأبواب معروف المتصد به الذي له إذن له من احتقال الناس له ناس غالبا في مثل مقامات يعني المجاملات وأغلب أحوال الناس في علاقات تنبني عن المجاملات هذا هو الغالب على الناس فلذلك الإنسان الذي لا يرجو الناس منه منفعة ظاهرة أو يخشونه غالبا أنه لا يكون له اعتبار إلا عندما يقدر الصالحين والمتمسكين وهذا قليل في الناس اليوم وقبل اليوم وهو الغالب المدفوع بالأبواب هو الإنسان المتواضع الذي لا يلفت النظر ولا يعني يتزين ويتهيأ التهيئ الذي يجعل الناس يجاملونه أو يعني يتوقع منه شيء من منافع الدنيا أو نحوها أو الشفاعة فهذا غالبا لا يؤذى به ويدفع بالأبواب يعني لا يؤذى له أو يكون الإذن له متأخر ويجعل في مؤخرة المجلس وهذا لا يضر إن كان من الصالح نعم والثاني أمر الثاني قوله لعل الله يشفعني في ابن أخي المقصود هنا بالتشفيع هو قبول الدعاء لكن يستدل به المبتدعة الذين يتبركون التبرك البدعي أو يجعلون للأولياء خصائص تزيد عن حد الشرائب نعم الأولياء إن شاء الله أنهم مظنة إجابة الدعاء ولذلك شفاعتهم هي بدعائهم فلا يظن أن المقصود هنا أن يشفعني في ابن أخي بمعنى أنه مجرد ما أكون ظهرت مظهر العباد الصالحيين تكون هذه بحد ذاتها هي الشفاعة بمعنى أني حصلت الولاية في الظاهر فأكون شفيعاً بذاته يقول أعلى الله يشفعني إذا دعوت وهذا هو مقتضى قواعد الشرع والذي يدل عليه السياق لعل الله يشفعني إذا دعوت لأن الله قد يعجب له من تواضعه ويعني استكانته لله عز وجل وعدم ظهور ما يدل على العجب والغرور من المظهر الذي قد يكون يكسي القلب إذن أن يشفعني يعني يقبل دعائي في ابن آخره هذه الأعلى القاعدة التي عليها للسنة نعم الثالث مد يديه إلى السماء وهم من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وروي نحوه من حديث, من حديث أنس وجابر وغيرهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته نعم هذا هذه الصورة بالحقيقة ليست صورة خالصة للدعاء يعني لا علاقة لها برفع اليدين لذلك هو سيذكر خمس صور أربع منها تتعلق, يعني تتعلق بصورة اليدين عند الدعاء الصورة التي تكون عليها اليدان عند الدعاء أربع صورة والصورة الخامسة والحالة الخامسة تتعلق بأمر جزئي وهو رفع السبابة على نحو التشهد هذا ليس في الدعاء غالبا إنما يأتي في الدعاء الذي فيه ذكر لله أو في التشهد ويأتي في بعض المقامات التي فيها ذكر أسماء الله وصفاته وعظمته عز وجل فهي أقرب في حالة الذكر الذي قد يتخلى له الدعاء أقرب منها في حالات الدعاء الصورة الأولى التي هي الإشارة بالأصبع السبابة إلى السماء أو إلى الإشارة إلى جهة القبلة إذا كان الإسان يصلي مثلا نعم وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية وقال بن عباس, عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء وعن ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة هذا تفسير للكلام السابق فعلا يعني يدل على أن المقصود هنا في هذه الصورة الشارب الأصبع عندما يأتي اسم الله عز وجل أو بعض أسماء وصفاته عند الدعاء أو عند الذكر وهو عند الذكر أكثر يكون فيه شارب الأصبع كما هو في التشاهد في التشاهد بعضهم بعض العلم يرى أنه يكون عندما يقول المصلي أشهد الله إله الله وأن محمد رسول الله فيشير بأصبعه السبابة وبعضهم يقول لا كلما يرد اسم الله سواء في ذكر أو في دعاء يشير بأصبعه ان توحيد الله عز وجل اثناء الدعاء والذكر نعم صلى الله عليك يا مع قراءه الامام تمر بعض الايات توحيد فبعض المصلين يشير باصابعه ما في حرج ان شاء الله اثناء الصلاه ما عدا الفريضه في الفريضه ارى تكون هذه الحركة لكن في غير الفريضه فلا حرج ان يصلي اذا جاء, جاء ذكر بسم الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله في آية من الآيات أن يشير بأصبعه كإشارة التشاهد لا أظن إن شاء الله في حرج في صلة النوافر نعم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها وجعل بطونهما مما يري وجهه وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاه واستحب بعضهم الرفع في الاستسقى على هذه الصفة منهم الجوزجاني عشت هذه الصورة الأولى الصورة الأولى من صور رفعיי ما من صور أنتهينا من نشارة والسبابة هذه هي الصورة الواحدة مستقلة الصورة الثانية وهي الأولى من صور رفعcies الرفعي اليدين في الرفع فوق. الوجه أو في محتفرة فوق إسم الإجراءة الوجه أو فوق الوجه, بإزاء الوجه, أو فوق الوجه. وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وبطون الكفتين إلى وجه أو رأس الداعي هذه الصورة نعم. وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع ومنها عكس ذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعادة به منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعاد رفع يديه على هذا الوجه طبعا هذا العكس ليس عكس من كل وجه عكس فيما يتعلق بضطن الكف وظهره وإلا في الصورة هذه قريبة من بعض الصور التي ستأتي يبدون من هذه الصورة يقصد مد اليدين وبطنه من ميال الأرض وهذا غالبا ما يكون إلا إذا مد بقوة إذا رفع يديه بقوة ورفع بصره ووجهه غالبا يكون بطن الكفتين إلى أسفل وظهرهما إلى أعلى وهذا عند ما يلح الداعي بالدعاء نعم ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث هذا أيضا يكون فيه رفع غالبا شديد اليدين وبسط الكثين إلى أعلى غالبا يكون رفع برفع قوي ويكون بسط الكثين إلى أعلى بعكس الأول يكون منتكسة أو منكس اليدين وهذا يقولون أيضا أحيانا يكون أبلغ تضرع وأظن هذا راجع إلى هيئة الشخص واستعداده اختلف من شخص إلى آخر بعض الناس هذه الهيئة أبلغ عنده وآخرون الهيئة الأخرى أبلغ عنده والله أعلم نعم عن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل, ظهور وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يل الأرض وفي صحيح المسلمين طبعا هذا مع غير رفع شديد لأنه فيه تشابه الصور يظهر لهم هذه الصورة هي أن ينكس ينكس كفيه يعني إذا خفض رأسه إلى أسفل وهذا يوجد صورة عند بعض الناس الآن إذا خفض رأسه داعين خاصة إذا كان دعاء فردي وقت استكانه إذا كان جالس هذا هو الغالب إذا كان جالس وقت استكانه أرخى كفيه على غير النحو السابق اللي يرفع يديه فيهما هذا اللي يظهر لي مصورة ومع ذلك أنا سأتحقق بشكل أكبر ولعل يعني نشوف أحد الأخوان يضعها لنا على شكل يعني الرسول مناسبة توزع لأن فيها تداخل كبير نعم وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظهورهما مما يل السماء وخرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يل الأرض هذا تفسير آخر لهذه الصورة والبسط غير الرافع البسط هو بسطهما إلى الأمام هذا هو الغالب بسطهما إلى الأمام بما لا يرفعهما بقوة ولا يخفضهما بقوة هذا مفهوم البسط في لغة العرب ومع ذلك إن شاء الله سنحتاج أن نتحقق أكثر في تحقيق هذه الصورة هل هي على الوجه الأول بمعنى أن يرخي يديه ويرخي وجهه فيكون الغالب أن, أن أعلى الكث إلى السماء وضطن الكث إلى صدره أو أن المقصود أب البسط هو مدهما وهذا هو ظاهر العبارة ويكون هناك خلط بين الصورتين عند الشراح والله أعلم البسط والمدهما إلا ما نعم وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعوها كذا ورفع يديه حيال ثندوته وجعل بطون كفتيه مما يلي الأرض وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفه. يعني هذا, هذا, هذا يدل على أنه هذا ليس الرفع الذي يكون فيه رفع اليدين إلى إزاء الوجه أو فوق الوجه إنما رفع نسبي إلى أعلى الصدر إلى ما يعادل أو ما يوازي أعلى الصدر نعم وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة وقال الحميدي هذا هو الاجتهاد طبعا هذه الصوره اللي هي الخار من الصوره الرابعه من الصوره التي قبلها فيه تداخل كبير فيه متشابه نعم والرابع الالحاح على الله بيت... طبعا الرابع من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء في الهيئه من الاسباب التي تقتضي إجابة الدعاء في الهيئه ذكر منها إطالة السفر هذا الأول والثاني فصول التبذل في اللباس والثالث مد اليدين إلى السماء والرابع هو الإلحاح آل الله بتكرير ذكر ربوب هذه ضمن الأسباب وليست كل الأسباب وأرجو إن شاء الله أن تهيأ لي فرصة في الدرس القادم نذكر أسباب عديدة هي قد تصل إلى فوق العشرين كلها أسباب معتبرة شرعا جاءت عليها الأدلة والآثار أسباب للدعاء بإذن الله فوق العشرين كلها جاءت فيها الأدلة والأثار إذا توفرت أو أكثرها بإذن الله تكون سبب لإجابة الدعاء م. نعم والرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء وخرج البزار من حديث عائشة مرفوعة إذا قال العبد يا رب ضبط يا رب نعم. بالضم أم بالكسر يا ربي ولا يا رب لا هو الاعتبار حذف يا ربي نعم إذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطه وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فقال اجتوا على الركب وقولوا يا ربي يا رب ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة مثنا مثنا وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسك وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل ذلك فهي خداج وقال يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كان يقولا أن اسم الله الأكبر ربي رب رب وقال نسألت اسم الله الأكبر والأعظم يعني طال فيها الكلام الديه العلم وكل معه إما دليل وإما يعني ظاهر دلالة أو نحو ذلك لكن يبدو لي والله أعلم إن اسم الله الأعظم ليس محصورا بلفظة معينة اسم الله الأعظم هو يوجد في كل لفظ يدل على عموم عموم الكمال لله عز وجل مثل الله والرب هذه كلها من الأسماء الجامعة وكلها والله أعلم تدخل في اسم الله الأعظم خاصة اسم الله اسم الجلالة الله والرب هذه يعني من الأسماء التي تدخل فيها كل الأسماء والصفات والكملات فكلها والله أعلم تدخل في اسم الله الأعظم نعم وعن عطاء قال ما قال عبد يا رب, يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه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 أني لا أوضيع عمل عامل منكم ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقوله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ومثل هذا في القرآن كثير طبعا أيضا وردت ذلة كثيرة يعني بدء الدعاء باللهم كما كون يسلسلنا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل يعني نصوص كثيرة صحيحة ثابتة أيضا بالبدء في اسم الجلالة فهذا مما يرجع على ان اسم الله الاعظم واسم الله الاكبر يشمل الاسم الله اسم الله واسم والرب كذلك نعم وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي فقال يقول يا رب زاد مالك كما قالت الانبياء في دعائهم نقف عند هذا لأنه موضوع الجديد موضوع منعجاب الدعاء على الحال في كلمة يا سيدي لا شك أن الله عز وجل هو السيد لكن دائما ينبغي أن يكون استعمال الخطاب مع الله عز وجل في دعائه وفي تعظيمه وإجلاله بالألفاظ التي لا تحتمل معاني هذا أبلا والأمر الثاني ينبغي أن يكون مبني على الاقتداء لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فكلمة يا سيدي من المصطلحات التي يدعو بها أهل البدع وأهل الشرك وغيرهم ويقصدون به أحيانا غير الله وليست من خصائص الرب عز وجل السيد قد يطلق على السيد بمعنى الأب يطلق على الأمير ويطلق على الكبير ومن له قدر ويطلق على العالم ويطلق على كل من له اعتباه وقد يطلق على من يعني يعظم عند الناس بغير حق كما يفعل أهل الغلوب فيدعونا الأشخاص بسيده غلوا لأنه ليس المقصود السيادة في معناها العرف فمن هنا ينبغي تجنب مثل هذا اللفظ ودعاء الله عز وجل باللفظ الصريح يا ربي اللهم وهذا يقاس عليه غيره مما يفلثه الناس من الألفاظ والمصطلحات وهذا ذكرنا بما سبق بيانه وسيأتي إن شاء الله تقريره في قواعد كثيرة هو أنه ينبغي للمسلم دائما أن يحافظ بل أن يراعي وأن يلتزم ألفاظ الشرع في المصطلحات الحدية التي تتعلق بالثوابت والأصول والقطعيات والعباده وأمور العبادة فرائض الدين وواجبات وأركانه ينضغي المسلم بل يجب عليه أن يلتزم ألفاظ الشرع لأنها وافية كافية وليحتاج الناس فيها إلى في عصر من العصور مهما تجددت الوسائل والأساليب واللهجات إلى أن يجدد فيها في الأمور الاجتهادية وفي وسائل الحياة الأخرى سواء بمصطلحاتها أو بمضامينها أما ما يتعلق بالمصطلحات الشرعية الحدية اللي يتعلق بثوابث الدين بالعقيدة بالقطعيات بأركان الدين بواجباته بفورائبه بأمور العبادات فيجب في انتزام الفاض الشرع فيها لأنها تحمل معاني محددة الخروج عنها له محتملات كثيرة من التأول والتفسيرات الباطنية والمصطلحات الطارئة على الناس ودخول المفاهيم والأفكار عند الخلق التي غالبا تحرف الناس عن التصور الحقيقي الشرعي في مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49119 ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته